الله الله الله الله شفتوا شفتوا قفله المشايخ قفلت مشايخ عشرة على عشرة طيب تقول لي ليه بقى عم غالبا انتقل من من مقامه الاصلي الكرد الى مقام الراست راست الجركه اقول لك لانه اللي جاي تصعيد درامي يحتاج التعامل معاه بشكل مختلف يعني يحتاج حط شرطة هنا الفكرة انا قلت ان النقلة تمت في المذهب النقلة الغنائية تمت في المذهب سواء سمتوه مذهب او كوبليه لكن الجديد ان النقلة تمت عن طريق الغناء وليس عن طريق تفسير موسيقي او نقلة موسيقية ليه بقى التصعيد الدرامي حصل, فين؟ حصل هنا من اول هنا التصعيد قد يتم بالحدث بتصعيد الحدث وقد يتم بشرح ما اوجزته من قبل هو الراجل قال لنا الامير الله الفصل قال لنا اكاد اشك في نفسي لاني اكاد اشك فيك وانت مني لخص الحكاية كلها وحكى ولكن التصعيد هنا في التفصيلة فين يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس اذني الله يعني الصراع هنا احتدم الصراع ما بين قلبي اللي هو بيكذب كل الناس وما بين ودني بقى اللي سمع كل الناس وبتحذف لعقلي اذا كان لازم على الصنباطي انه حط شرطة هنا اختار الراسل انه حنين الدخول ان قلبي هو اللي مش مصدق الدخول احن من ان ودني مصدقه او بتسمع اذا كان عليه انه يختار مقام حنين كمان يخش عليه عشان يكمل عشان يكمل وكمطافت علي ظلال شك اخيله الشك نفسها اقضت مضجعي استعبدتني اتفرجوا بقى على اداء الست نفسها والنبي تتفرجوا على اقضت مضجعي شكلها ايه شوفوا بتقولها ازاي شوفوا شرخات الصوت اللي بتعملها شوفوا الاعادات ولزومها تفرجوا على الغناء العربي في ابها واحلى صوره في ام كلثوم وهي بتغني ثوره الشك هنكمل معاها الى ان تعود لمقام الكرد علشان تقول كأني طاف بيركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني على اني اغالط فيك سمعي إلى آخر, الى اخر المقطع ده اللي اخره احلى بيت في الاصيدة كلها وما انا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني اللي تعبني ان انا مصدقك انت وبتفرج على حك... يعني نسمع كلامك كصدقك كشوف أمورك استعجب هو ده اللي تعجبني اللي مش اللي مشئيني فيك وصدقتي فيك ده أحلا بيت في القصيدة كلها آم... طبعا اللي مخليه أحلا بيت هو كمل التدفق اللي فيه وكمل البلاغة اللي فيه كمل ال المتناقضات والمفارقات إلى أخره إلى أخره إلى أخره مهم نسمع هذا الجزء الجميل من السيد أمكليسون What? Wow. لا اا شفتوا طبعا شايفين شايفين الغنى شايفين الصنباطي وهو بيتلعب بالمقامات كما يريد عمل لحنين لكان يطاف به ركب الليالي واحد على الكرد وواحد على الراست وقفل نفس الأفلة في الحالتين يعني ارتد لحن الى اللحن, اللحن الاصلي بتاعه علشان يختم نفس الختام الحقيقة الغنوة أهم وأخطر من أن تعالج في حلقة أخذ منها عشر دقائق لإضاحات وتفسيرات كثيرة في بداية الحلقة اسمحوا لي حب أرجع لها تاني في حلقة تاني يمكن بعد بضعة أشهر لكن هي لازم تتعالج كاملة لأن الوقت قرب يفوت اسمحوا لي نكمل مع الأغنية الكام دي قال لفضلين ولنا معها لقاء تاني لإني أنا فعلا ما أقدرش أسيبها من غير ما أتكلم عنها تعالوا نكمل مع لونى وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انهم عدنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي لقصة برنامج غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الإذاعية علي حسن لهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب <تصفيق> القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم غواص في بحر النغم. عمارة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي